الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لهذه الليلة أيها الأحبة نتحدث عن البسمله وقبل الوقوف مع بعض مضامينها أذكر بمعناها على سبيل الإيجاز فحينما نقول بسم الله ب ذلك بمعنى أبدأ بسم الله أو أقرأ بسم الله أو ابتدائي بسم الله أو قراءتي بسم الله أو بسم الله أقرأ أو بسم الله أبدأ أو بسم الله قراءتي أو بسم الله ابتدائي، حيث ان المقدر المحذوف لأهل العلم كلام معروف فيه هل هو مقدم أو مؤخر هل هو فعل أقرأ أبدأ أو اسم قراءتي ابتدائي هل هو عام أبدأ أو خاص في القراءة أقرأ في الأكل آكل الو يختص في كل موضع بما يناسبه أو يذكر على سبيل العموم يقدر على سبيل العموم ويقال ابتدائي يعني في أي شأن من الشؤون فهذا له ما يؤيده وهذا له ما يؤيده فحينما نقول بسم الله هذه الباء للاستعانة يعني أبدأ مستعينا بالله على القراءة أو بسم الله أبدأ أو بسم الله ابتدائي أو بسم الله قراءتي أو نحو ذلك الرحمن الرحيم وهما اسماني مشتقاني من الرحمة دلاني على كمال الرحمة التي اتصف بها ربنا تبارك وتعالى ويدلان على سعة هذه الرحمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي فكل ما نحن فيه من النعم إنما هو من آثار رحمته جل جلاله وتقدست أسماؤه وأعظم هذه الرحمة وأكمل ما تكون في حق أهل الإيمان فالرحمن والرحيم الرحمن كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله يدل على صفة الرحمة العائدة إلى الله التي يوصف بها ما يعود إلى الله من هذه الصفة في الرحمن والرحيم يدل على الأثر الواصل إلى الخلق من هذه الصفة يعني المتعدي إلى المخلوقين فالرحمة صفة من الصفات المتعديه يعني أنها يصل أثارها إلى المخلوق العظمة صفة قاصرة الحياة صفة قاصرة لكن الكرم متعدية تتعدى إلى المخلوقين الرحمة متعدية اللطف متعدية وهكذا فهنا الرحمن يتضمن صفة الرحمة وهو دال على ما يعود إلى الله من هذه الصفة والرحيم يدل على ما يكون من أثر واصل لهذه الصفة إلى المخلوقين المرحومين وبعض أهل العلم يقول الرحمن ذو الرحمه العامة للمؤمن والكافر والرحيم ذو الرحمه الخاصة وكان بالمؤمنين رحيما وكان ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله أقرب لأن الله عز وجل قال إن الله بالناس لرؤوف رحيم رحيم بالناس عموم الناس فما خص ذلك بأهل الإيمان وليس من شأننا هنا في هذه المجالس أن نتكلم على التفسير لكن من أجل أن يتضح المعنى ليكون ذلك سبيلا إلى استخراج الفوائد ولذلك أقترح ان رأيتم أن يكون هناك مجموعة في من يحب الواتس أب بحيث يتواصل معكم أحد الأخوان أعطيه سؤالا أو سؤالين كل يوم بما يتيسر من أجل أن تفكروا في بعض المواضع لماذا جاء هذا في هذا الموضع لماذا قال هنا كذا قد يكون هذا مفيدا ان رايتم هذا فإن استحسنتم هذه الفكرة فيمكن أن نضع لكم رقما ترسلون عليه الأرقام تأملوا معي حينما نقول بسم الله, بسم الله ونقول ما فيه مقدر وذكرت وجوها في تقديره فهذا التقدير لماذا لم يصرح به لو قيل مثلا أقرأ بسم الله أبدأ بسم الله يمكن أن يقال والله أعلم باعتبار أن هذا الموطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله تعالى فلو ذكر الفعل اقرا مثلا فهو لا يستغني عن الفاعل يقول اقرا انا هذا هو التقدير فيكون ذلك خارجا عن المقصود من الابتداء باسم الله تبارك وتعالى فصار الابتداء بذكر الفعل والفاعل الذي هو المبتدئ القارئ مثلا فيحسن في هذا المقام الا يتقدم على اسم الله عز وجل بشيء فجاء مباشرة باسم الله ما قال أقرأ يعني أنا باسم الله لا مباشرة باسم الله فحسن تقديمه وحذف المقدر ثم أيضا هذا الحذف يكون فيه مشاكله مشاكلة اللفظ للمعنى ليكون المبدوء به هو اسم الله تبارك وتعالى كما نقول في الصلاة مثلا الله أكبر من كل شيء ما نقول الله أكبر من زيد الله أكبر من عمر الله أكبر من الإنسان الله أكبر من الملائكة ليعم ذلك فهو أكبر من كل شيء الله أكبر ودع الذهن يسرح بعد ذلك أكبر من ماذا؟ أكبر من علمنا من عقولنا من تفكيرنا من حاجاتنا من أشغالنا من شهواتنا ممن نعظمهم من المخلوقين مما نحترز له من الأموال والضيعات التي نشتغل بها لربما عن ذكر الله وعن الصلاة فنقول الله أكبر أكبر من كل شيء أكبر من الزوجة أكبر من الأولاد فما خص بعض ذلك لعم هذه الأشياء جميعا فالله أكبر فهنا كذلك حينما نقول بسم الله ونصار ذلك مطابقا لمقصود القائل حينما يقصد الابتداء بسم الله تبارك وتعالى فلا يكون في القلب إلا الله وحده فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره أيضا في لسانه حينما قال الله أكبر فهو أكبر في قلبه من كل شيء وجاء ذلك بلسانه بهذا الأطلاق وهكذا حينما يقصد القارئ أن يبدأ بسم الله تبارك وتعالى فإنه حينما ينطق ويتفوه بسم الله اولا دون ذكر تقدير فعل أو فاعل قبله فإنه بذلك يكون مطابقا لما في نفسه أيضا فجاء اللفظ وجاء المعنى والقصد الذي في قلب العبد جاء في حال من التطابق كذلك أيضا هذا الحذف أبلغ لأن المتفوه بهذه الكلمة الذي يقول بسم الله كأنه يقول لسان الحال أبلغ من المقال فهو حينما يعلن ذلك ويقوله يكون بالفعل قد ابتدأ بسم الله تبارك وتعالى لا يحتاج معه الى مقدر قبله يتفوه به يعني من سمعه فإنه مباشرة يدرك أن هذا قد حقق الابتداء بسم الله يكون ذلك من شاهد الحال يكون مستغنيا بهذه المشاهده عن النطق بالفعل فكانه لا حاجة إلى النطق به وذلك أن الحال دال على أن هذا أكل فعل فإنما هو باسمه تبارك وتعالى فأحالنا إلى شاهد الحال وذلك أبلغ من الإحالة على شاهد المقال هذه البسمله أيها الأحبة حينما يقول الإنسان باسم الله فذلك أدب من الأداب التي علمنا ربنا تبارك وتعالى إياها فأول ما طرق سمع النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي المنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك وهنا القراءة تكون باسم الرب تبارك وتعالى كذلك حينما نقول باسم الله فنحن نكون بذلك في حال من التبرك حينما قدمنا اسمه جل جلاله وتقدست أسماؤه كذلك أيضا نكون قد حصرنا الاستعانة به بسم الله الباء للاستعانة وهي حرف جر بسم الله ابتدائي أو بسم الله أبدأ فتقديم الجار والمجرور يدل على الحصر يعني لو قلت أبدأ بسم الله يمكن أن يكون أبدأ بسم الله وباسم غيره هذا لا يدل على الحصر لكن حينما تقول بسم الله يعني أبدأ أو ابتدائي أو أقرأ أو قراءتي فإن هذا للحصر مثل تقديم المعمولات على عواملها إياك نعبد هذا للحصر هل هو مثل نعبدك نعبدك ونعبد غيرك اللفظ يحتمل لكن إذا قلت إياك نعبد إياك نستعين فهذا لا شك أنه يدل على الحصر أنك تحصر العباده والاستعانة بالله عز وجل لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك فهذه الباء هنا للاستعانة أيضا بسم الله يعني بسم الله أبدأ لا أبدأ باسم غيره أو لا أستعين بغيره هذا من جهة المعنى كذلك أيضا لاحظ هنا ذكر لفظ الجلاله الله المتضمن لصفه الالهيه جاء به هنا باسم بسم الله فهذه الصفه هي اوسع الصفات على الاطلاق فهي تتضمن الربوبيه وتتضمن جميع الصفات التي يتصف بها ربنا تبارك وتعالى وذلك أنه لا يكون المالوه او لا يصلح ان يكون الاله إلا من كان متصفا بجميع صفات الكمال ولذلك نجد في القرآن التقرير تقرير المشركين بتوحيد الربوبية الذي كانوا يقرون به في الجملة لينتقل من ذلك بالإلزام بإلزامهم بالتوحيد الذي أنكروه هو توحيد الإلهية إذا كنتم تقرون وتعترفون أن الله تبارك وتعالى هو ربكم والذي خلقكم ورزقكم ويحييكم ويميتكم ويعطيكم ويمنعكم وهو النافع والضر هذه كلها معاني الربوبيه خالق الرازق المحي المميت فهذا يقتضي أن تتوجه إليه بالعبادة وحده لماذا تعبدون سوى هذا معنى كون توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الإلهية ويقتضيه توحيد الربوبيه أن توحده بأفعاله هو تقول لا خالق الا الله لا رازق الا الله لا محي الا الله لا معطي الا الله لا نافع الا الله لا ضار الا الله لا مدبر في هذا الكون الا الله هذا توحيد الربوبيه هو النافع الضار المحي المميت الخالق الرازق توحيد الالهيه ان توحده بافعالك انت تقول لا اصلي إلا لله صلاتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت فتكون أفعالك جميعا موجهه إلى واحد هذا اسمه توحيد الإلهية والإله هو الذي تالهه القلوب محبه خوفا ورجاء تعظيما وتتعبد له فلاحظ هنا باسم, باسم الله المألوه, المألوه والاستعانة عباده من العبادات فتوجيه ذلك إلى الله تبارك وتعالى هذا من توحيده من توحيده في العبادة جل جلاله وتقدست أسماؤه ثم لاحظ ما ذكر بعده بعد الإلهية الرحمن الرحيم فهذا الذي تستعين به هو ارحم بك من الوالدة بولدها في أرحم من الوالدة ما قال من الوالد بولده الوالد رحيم بولده لكن الوالدة أرحم لا يوجد شيء في هذا الخلق أرحم من الوالدة بولدها سواء كان ذلك في الآدميين أو كان ذلك في الطير أو كان ذلك في سائر المخلوقات ممن يكون منه الولادة الحيوانات بأنواعها انظروا إلى أحوالها ورحمتها بأولادها رحمة الوالدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه ملقيه ولدها في النار؟ المرأة التي في سبي أو كانت تبحث في السبي فوجدت صبيا فضمته إلى صدرها ثم أرضعته قال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا المشهد أترون هذه ملقية ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله وهي تقدر على أن لا فقال فالله أرحم بعباده من هذه بولدها أو كما قال عليه الصلاة والسلام فذكر الرحمة فهذا الذي تستعين به وتبدأ بسمه في كل شيء هو الاله الرحيم الذي تتنزل الطافه على المستعينين به وتتنزل رحماته فيحصل لهم من مطلوبهم ومن غير مطلوبهم ما لا يخطر على البال. يستحضر الإنسان حينما يقول بسم الله عند قراءته أو عند أكله أو عند أي شأن. من شؤونه مما يشرع فيه ذكر البسملة في ابتدائه وهكذا أيضا لاحظوا الألف في بسم في الرسم هي تنطق بسم لكنها في الكتابة في البسمله بسم الله حذفت لاحظوا هي محذوفة لكن اقرأ بسم ربك الذي خلق نلاحظ أنها أثبتت في الألف في الرسم فما وجه ذلك؟ هذا من نوع الاسئله التي كنت اريد ان ابعث بها لماذا اثبتت هنا وحذفت هنا ما هو السبب ما هي العله عندكم جواب كثير من اهل العلم يقولون انها حذفت من البسمله تخفيفا لكثره الاستعمال دائما الانسان عند القراءه بسم الله الرحمن الرحيم عند الاكل بسم الله وغير ذلك من المواضع التي شععت فيها البسملة فيستعملها كثيرا لكن اقرأ باسم ربك الذي خلق لا قياس من حيث الكثرة في الاستعمال فخفف ذلك فذلك في الرسم هذا قال به كثير من أهل العلم مع أن الخليل ابن أحمد ذكر معنا آخر غير هذا يقول إنها حذفت من بسم الله لأنها إنما دخلت بسبب أن الابتداء بالسين الساكنة غير ممكن من ناحية اللغوية بسم الله السين الساكنة هذه غير ممكن فلو حذفت الباء فإن تركيب الكلام لا يصح فدخلت عليها الباء أنابت عن الألف بسم بسم فسقطت في الخط، فكان لابد من تعويض عن الألف لأن الابتداء بالساكن لا يصح. ما تستطيع تبدأ بالحرف الساكن في اللغة. لكن اقرأ باسم ربك لو حذفت الباء يقول يصح الكلام. اقرأ اسم ربك يقول في فرق بين الموضعين فالباء لا تنوب عن الألف في قوله اقرأ باسم ربك فذكرت الباء مع الألف فلو حذفت الباء اقرأ اسم ربك لكن بسم الله حذفت الألف لو حذفت الباء معها السين ساكنة ما يمكن الابتداء بها لا يمكن أن تنطق بها في ابتداء الكلام والله تعالى أعلم هذا ذكره الخليل وما قبله أسهل وأوضح بسم الله الرحمن الرحيم لو لاحظتم بناء لفظه الرحمن وبناء لفظه الرحيم هذان الاسمان ايهما ابلغ الرحمن او الرحيم الرحمن ابلغ لماذا ابلغ اولا لانه على وزن فعلان وهذا الوزن يدل على الامتلاء وهذا يدل على عظم هذه الرحمه التي اتصف الله بها تقول عطشان غضبان شبعان جوعان ثم أيضا الرحمن أبلغ باعتبار أنه عدل به عن وزن نظائره يعني مثلا تقول رحمة فهو رحيم وتقول مثلا رفق فهو رفيق عظم فهو عظيم فهنا رحمة فهو رحمن عدل به في الوزن على وزن فعلان عن نظائره يعني ماقي الرحيم وكما يقول ابن جرير بان المعدول به عن وزن نظائره انما يكون ذلك لبيان انه اكمل ابلغ في الوصف فقالوا ان رحمان ابلغ من رحيم هذا ما يتعلق بهذا الموضع البسمله والله اعلم صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاه